تَكِيدُونَ لِي جَمِيعًا مَكْرًا لَا تُنْظِرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بناصيتها.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 أَتَنهَنا أَن النَّعَبُدَ مَا يَعَبُدُ أَبَأُونَ وَإِن نَ لَ فِي شَكم مَّ تَدُعُونَ